عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذهب بالذهب ربا إلا ها أوها والفضة بالفضة ربا إلا ها أوها والبر بالبر ربا إلا ها أوها والشعير بالشعير ربا إلا ها أوها وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز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 الربا أصله في كلام العرب بمعنى الزيادة ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى اهتزت وربت أي أن الأرض تحرك تتحرك وتزداد بالنبات إذا نزل عليها المطر بعد أن كانت هامدة يابسة جامدة وأما في معنى الرба في الشرع، فإنه تارة يكون بالزيادة، وذلك في ربا الفضل، وتارة يكون بالنساء بمعنى التأخير في الأشياء التي يقع فيها. ربا النسيئة وقد يجتمع فيه هذا وهذا وقد يقول قائل إن ذلك جميعا يرجع إلى الزيادة باعتبار أن ربا النسيئة منع من أجل ما قد يقع من الزيادة في تفاوت في تفاوت الأسعار مثلا إذا لم يحصل التقابض وعلى كل حال ربا الفضل صورته ظاهرة في الزيادة في جميع الحالات في جميع الحالات ولذلك عرفه بعض أهل العلم بأنه التفاضل التفاضل في بيع كل جنس بجنسه مما يجري فيه الربا نعم. ومن أهل العلم عرف الربا في أصله بالزيادة زيادة مخصوصة في المال بغير وجه شرعي فهذا التعريف جعل معنى الربا مرتبطا بالزيادة كما ترون ومن أهل العلم يفصل فيقول بأن ربا الفضل هو التفاضل في بيع كل جنس بجنسه مما يجري فيها الربا وأما ربا نسيئة فهو تأخير القبض فيما يجري فيه فيما يجري فيها الربا هذا الحديث أو هذا الباب باب الربا والصرف الصرف سيأتي الكلام عليه والصرف يرجع يرجع إلى باب الربا فإن الممنوع منه عائد إلى الربا ولكن ولكن أهل العلم يفردونه بباب يخصه أحيانا أو بما يشبه ذلك كقول المصنف هنا باب الربا والصرف ولو أنه قال باب الربا وذكر ما يتعلق بالصرف لحصل المقصود ولو أردنا أن نتتبع موضوعات الربا وصور الربا لطال ذلك لأن ذلك قد لا يتناهى في مجلس أو مجلسين أو عشرة مجالس أو أكثر والصور لا زالت تتجدد في ألوان المعاملات المعاصرة ويبقى كثير منها محل اشتباه وتردد ولهذا فإن الله تبارك وتعالى حينما نزلت آيات الربا قام النبي صلى الله عليه وسلم وقرأها على المنبر وقال للناس إن الله قد حرم الربا فدعوا الربا والريبة واكتفى عليه الصلاة والسلام بهذا ولم يذكر لهم كثيرا من التفصيلات التي قد يسأل عنها الناس اليوم وإنما أعطاهم هذا القول المجمل وقد أخذ منه بعض أهل العلم كالحافظ بن كثير رحمه الله أن الشارع قد قصد ذلك نظرا لما يقع من الاشتباه والتداخل في كثير من الصور فأراد من الناس دعوا الربا والريبة يعني دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فيبتعد الإنسان عما فيه شائبة الربا أو ما يشتبه به لأن ستبقى بعض الصور مترددة ولهذا يختلف العلماء في مثل هذه القضايا كما وقع ذلك في الجيل الأول من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فابن عباس رضي الله عنه وجاء ذلك أيضا عن ابن عمر لكن اشتهر عن ابن عباس أنه كان لا يرى الربا إلا في النسيئة ولا يرى أن ربا الفضل أنه داخل في التحريم إلى أن تكلمه بعض الصحابة رضي الله عنهم كابي سعيد الخدري رضي الله عن الجميع ثم بعد ذلك رجع عن هذا القول لكن كان يقول لا ربا إلا في النسيئة ويعتمد في هذا على حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه في هذا الباب لا ربا إلا في النسيئة وقد حمل ذلك بعض أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا في النسية يعني أن المقصود به التأكيد على شناعة وشدة ربا النسية الذي كان عليه عمل أهل الجاهلية كانوا يقرضون ثم بعد ذلك إذا حل الأجل قالوا للمقترض إما أن تقضي وإما أن تربي تزيد في المال ف... فأنزل الله عز وجل هذه الآيات وحرم عليهم الربا وقد كان كانت ثقيف قد أقرضوا قريشا في الجاهلية أموالا فلما أسلموا وأسلمت قريش بعد فتح مكة جاءوا يتقاضونهم هذه الأموال فقالوا لا نعطيكم شيئا حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه فنزلت آيات الربا وهي من آخر ما نزل بل هي آخر ما نزل مع آية الدين وقوله تبارك وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله هذا آخر ما نزل من القرآن لم ينزل بعدها شيء وهي قطعا آخر ما نزل في موضوع الربا فالشاهد أن الذي كانوا يتعاملون به في الغالب هو ربا نسيئة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا في النسيئة، فمن أهل العلم من حمل ذلك على المبالغة والتأكيد على إبطال ما كانوا عليه، كقوله تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أحي إليه محرما على طاعمي يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوح أو لحم خنزير. مع أنه يحرم أشياء وهذا بأسلوب الحصر والقصر، فحمله الشافعي رحمه الله على أن ذلك من باب المبالغة في إبطال التحليل والتحريم الذي كانوا عليه في الجاهلية. قالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمه وأنعام حرم ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها إلى آخر الفراء التي كانوا يفترونها. فأنزل الله عز وجل هذه الآية. ردا عليهم وإبطالا لقولهم مع أنها تحرم أشياء أخرى غير المذكورات في هذه الآية. هكذا قال الشافعي رحمه الله. وعلى كل حال هذا القول الذي ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله هو قول جيد. وينبغي للمؤمن أن يقف عند هذا وأن يتحرّز من ملابسة شيء. من المعاملات ومواقعته مما يتصل بالربا أو يشتبه به فدعوا الربا والريبة فتبقى بعض المعاملات واضحة أنها رباء وستبقى معاملات أخرى يختلف الناس فيها فيبتعد المؤمن عما رابه من ذلك وقوله صلى الله عليه وسلم هنا الذهب بالورق والورق هو الفضة ويقال أيضا بالفتح بالفتح الراء الذهب بالورق ربا إلا هاء إلا هاء وهاء إلا هاء وهاء هاء وهاء قيل أصل ذلك هاك فحصل فيها إبدال نعم أبدلت الكاف وصارت همزة فقال هاء وها وقد فهم منه بعض أهل العلم أنه يجب أن يكون هكذا على ظاهر الحديث هاء وها يدا بيد مباشرة وأنه لا يكفي أن يوجد ذلك في مجلس العقد بمعنى الآن لو أنه جالس يتبايع معه وهذا المجلس مجلس العقد مستمر أربع ساعات مثلا فباع منه واشترى وقال إنه سيعطيه في آخر المجلس مثلا فبعض أهل العلم كالشافعي رحمه الله يقول لا بد أن يكون هاء وهاء، يدن بيد ما يصلح أن يكون في نفس المجلس يعطيه هذا الثمن وبعد ذلك في آخر المجلس يعطيه هذا في الأشياء الربوية كالفضة بالذهب أو الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر ونحو ذلك. قال الذهب بالورق ربا. الآن الذهب والفضة العلة هنا في كونها من الأموال الربوية هل هو باعتبار أنها موزونة؟ أو باعتبار أنها أشياء نقدية بمعنى هنا هذه الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة والبر والشعير وهنا في الحديث الآخر نعم قال الحديث الذي بعده لما جاء بلال ذكر البر نعم هنا ذكر البر على كل حال قال الشعير فهذه الأصناف الذهب والفضة والشعير والبر نعم وإيش أيضا والتمر حديث بلال ها وكذلك نعم وإيش لماذا الحنطة هو البر الملش طيب الآن هذه الأشياء إذا جمعت من الأحاديث هل نقول إن هذا قصده النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأصناف ولم يذكر غيرها مع أن غيرها موجود لماذا ما قال مثلا العدس لماذا ما قال الدخن لماذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا السمن الدهن لماذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء فمن أهل العلم من قال إن ذلك لا يعلل لا نعلله وإنما نقف عند هذه الأشياء المذكورة فقط، ولا نزيد عليها ولا نقيس عليها، وهذا يقول به طائفتان طائفة الطائفة الأولى وهم الذين ينفون الذين ينفون القياس أصلاً، وهم الظاهرة. فيقول النقيف عندما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقاس عليه غيره ويقول به طائفة أيضا أخرى من أهل العلم وهم ممن يقول بالقياس ولكنهم يقولون العلة إما منصوصة وإما مستنبطة والعلة الموجودة هنا هل يذكرها العلماء رحمهم الله هل هي منصوصة ولا مستنبطة مستنبطة والعلل للمستنبط أنواع يعني في قوتها منها ما يقطع به ومنها ما لا يقطع به يعني مثلا العلة في الخمر ما هي الإسكار هذا مقطوع به لكن العلة بالربا في هذه الأشياء هل نقول الذهب والفضة لأنه موزون لأنهما موزنان أو نقول باعتبار النقدية هذه العلة طيب باقي الأشياء المذكورة هنا البر بالبر والشعير بالشعير وكذلك التمر بالتمر هل العلة أن هذه الأشياء مكيلة تكال هي كلها تكال هذه الأشياء التي بعد الذهب والفضة مكيلات فنقول العلة الكيل أو نقول باعتبار أنها مطعومة فنقول العلة الطعم أو نقول بأن العلة هي الأقوات في مقتاته فمن أهل العلم النظر إلى هذا ومنهم من قال الكيل والوزن والطعم الكيل أو الوزن والطعم ومنهم من اكتفى بالكيل والطعم وإن اختلفوا في الذهب والفضة هل العلة فيها الكيل؟ أو النقدية فالشاهد أن هذا الاختلاف في العلة جعل بعض الفقهاء يقولون هذه علة مستنبطة ليست بقطعية وأنتم قد اختلفتم فيها فكيف نستطيع أن نجري هذه العلة في أشياء سكت عنها الشارع وكثير منها موجودة في ذلك العصر سكت عنها ثم ندخلها في موضع الربا؟ في موضوع الربا ونحرمها على الناس مع أن أصل في المعاملات الحل فنكون حرمنا ما أحل الله عز وجل ووسعنا مفهوم الربا وأدخلنا فيه ما ليس منه مع أنه يجب التزام حدود الله تبارك وتعالى فلا يتعداها الإنسان كما أنه لا يضيق المعنى فيخرج منه ما ليس فيخرج منه ما هو داخل فيه مثل الذين يقولون مثلا ليس من الخمر النبيذ المسكر من غير العنب فهؤلاء ضيقوا مفهوم الخمر واحيانا يوسع المفهوم فيدخل فيه ما ليس منه هكذا يقال في الربا قد يخرج منه أشياء كالذي يقول مثلا الربا لا يقع في ربا الفضل فهذا يكون قد ضيقه أو يوسع فيدخل فيه أشياء هي في الواقع منه فمن نظر إلى هذه القضية وهذا هذا الإشكال قالوا إذن نقف عند هذه المذكورات فقط وهو قول له وجه والقول بالتعليل أيضا له وجه باعتبار أن الشارع حكيم وأنه لا يفرق بين المتماثلين فيذكر شيئا ينبه به على غيره مما يشاكله ولا يختلف عنه فهذا القول أيضا له له وجه فانظروا الآن يعني هذا الحديث أصل في باب الربا الذهب بالورق ربا وكذلك أيضا الذهب بالذهب والورق بالورق ربا جيد طيب الذهب بالورق هل العلة الوزن الذي يقول إن العلة هي الوزن يقول هذه علة في الربا الآن الوزن وفي الأشياء التي بعده إذا قال الكيل فيكون إذن الوزن أو الكيل فهنا يتتسع الدائرة بيدخل كل الموزونات والمكيلات لك أن تتصور الحديد موزون ولا غير موزون موزون أليس كذلك يوزن بالطن والكيلو ونحو هذا فهو موزون على هذا لا يجوز أن تبيع الحديد بالحديد متفاضلا ولو كان أجود منه بيع الحديد اللي عندك الردي واشتر بالثمن حديدا جيدا ليه لأنه موزو اللحم موزون ولا مكيل موزون واضح لا تبيع كيلو من لحم الغنم بكيلو وين من لحم الغنم ما تبيع هذا بهذا إنما تبيع هذا الكيلو بدراهم ثم تشتري بالدراهم الكيلوين لأن هذا مكيل واضح الفواكه برتقال ببرتقال مثلا إذا قلنا أن لو قلنا بأن البرتقال مكيل والواقع عنه عفوا مو مكيل موزون لو قلنا انه موزون وإلا فهو معدود جيد لكن هات اشياء موزونة اشياء موزونة اشياء كثيرة جدا الاسمنت هذا يمكن ان يقال مكيل بالكيل, بالكيل وليس بالوزن ليس كذلك مكيل الحن اذا قلنا العلة هي الوزن والكيل الحنة مطعوم ولا غير مطعوم غير مطعوم فما تبيع حنة كيلو بنوع أجود منه بكيلوين اسمنت من نوعية معينة باسمنت بكيلو بكيلو نص كيس بكيسين إذا قلنا إن العلة هي الكيل أو الوزن أو هنا يعني ليس للشك وإنما الكيل والوزن باعتبار أن العلية هنا في الذهب والفضة هي الوزن وفي الأشياء الأخرى هي الكيل فيحرم بيع المكيلات بجنسها متفاضلا واضح؟ ويحرم بيعها بغير جنسها نسيئة ويجوز التفاضل الآن اتسعت الدائره فدخل كل المكيلات والموزونة ولا لا الآن السمن في أصله مكيل ولا لا في أصله مكيل لا يجوز أن تبيع سمن بسمن سمن من العام بسمن هذه السنة متفاضلا هذا يكون ربا فضل لاحظ. و لكن السمن بالبر كيلو أو لا لا لا تبيع مثلا صاعا من السمن بصاعين من البر يجوز لكن مع ها حاضر لا بد أن يكون حاضرا مع التقابض وإلا كان من قبيل النسيئة فالشاهد أن من أهل العلم من قال العلة هي الكيل أو الوزن ومنهم من قال لابد من الطعم لابد أن يكون مطعوما فإذا قلنا أنه لابد أن يكون مطعوما فهنا طبعا يقصدون مطعوما إما قصدا وإما على سبيل التبع على سبيل التبع يدخل فيه الملح يدخل فيه أنواع البهارات الفلفل يعني في أحد يأكل فلفل هكذا لا لكنه يوضع في الطعام فيكون ملحقا به فإذا قلنا الكيل والطعم فخرج الإسمنت وخرج الحديد وخرج الحنى والأشياء الصابون صابون مكيل فتخرج هذه الأشياء وقال ليس فيها رباء يجوز أن تبدل صابو نوع جيد بكرتون وكرتونين لا إشكال في هذا طيب وذكر الذهب والورق وهنا قطعا ليس هذا من المكيلات يقال هذا من أجل النقدية وليس من أجل أنه موزون ليس من أجل أنه موزون إذا قلنا بهذا خرجت سائر الموزونات من المطعومات ومن غيرها مما لا يطعم المنواع المعادن والسوائل هذا واضح كل هذه الأشياء وخرج كل المكيلات أيضا التي لا تطعم واضح يعني يبقى أن الموزونات على هذا الاعتبار كلها سواء كانت مما يطعم أو لا يطعم لا دخل لها في الربا الموزونات والمكيلات الذي يطعم منها فقط هو الذي ومن زاد أن يكون قوتا أخرج منه ما لا يكون قوتا لاحظتم الآن الحديث الذهب بالورق ربا إلا هاء هاء وهاء. نعم، والبر بالبر ربا إلا ها وها والشعير بالشعير ربا إلا ها وها والشعير بالشعير طيب الآن الذهب بالورق هل هما جنس واحد أو جنسان هما جنسان الذهب غير والفضة غير هذا معدن آخر يختلف، بخلاف ما إذا كان مرجعه إلى أصل واحد وعولج فإن له حكم النوع أو الجنس إن شيئاً تقول الجنس الواحد يعني الآن لو واحد باع ذهب أحمر بذهب أبيض ولا أقصد بالذهب الأبيض البلاتين وإنما أقصد الذهب الأبيض الذي أصله أحمر فعولج فما الحكم هو باع ذهبا بذهب تماما لما يذهب إلى الصائغ المرأة وتعطيه قطعة من الذهب وتقول عطني بدالها قلادة أخرى يجوز هذا لا لابد أن يكون مثلا بمثل ويدا بيد لابد من هذا الآن الذهب الخالص كما يقولون هو لعيار 24 هذا ذهب خالص صافي ما في شوائب لكن 18 و 21 و 14 هذه فيها نسب من مواد اخرى من معادن اخرى كالنحاس مثلا موجودة هذه النسب احيانا تستخرج هذه النسب ويوضع معها مواد اخرى تجعل لون الذهب ابيض يعني هي نفس النسبة من الشوائب يعني ذهب 24 ما يجي ذهب ابيض وين اللي يجي ذهب أبيض اللي فيه أصلاً نسبة اللي هو 21 أو 18 أو 14 هو أصلاً فيه نسبة من عناصر أخرى غير الذهب فيسحبونها ويضعون فيه مادة تحول لون الذهب إلى أبيض فهذا يعتبر ذهب بذهب جيد ذهب بذهب طيب فالشاهد الآن الذهب والفضة جنسان الذهب جنس واحد أيًا كان عيار الذهب يعني ما يجوز أن تبدل ذهب عيار اه اه اه 18 ب 24 إلا أن يكون مثلاً بمثل يداً بيد طيب هذا أغلى من هذا نقول بيع هذا واشتر بقيمته اشتر بقيمته إلا ال إلا إلا إي نعم ذهبا آخر أما على سبيل المبادلة لابد من لابد من التساوي وإذا كان معه مواد أخرى لابد من تقدير هذه المواد من الخرز ونحو ذلك يفصل عنها. واضح أو يباع هذا بالدراهم ويستريح الإنسان وأجر الصنعة لا يحسب في التفاضل وإنما يحسب في الثمن النقوش وال جعل ذلك أساور أو قلائد أو نحو هذا يعني ما يقول أنا بحسب مثلا مئة جرام بثمانين جرام على أساس أحسب أجر الصنع الذي صنعته ونقول له هذا ما يجوز هذا تفاضل يعتبر هذا نعم الآن الذهب بالفضة جنسان جمعتهما علة واحدة إذا قلنا سواء قلنا هي الوزن أو قلنا هي النقدية مثلا فجمعته مع إلا واحدة فدل ذلك على أن هذه الأموال الربوية جميعا إذا كان الجنس متحدا فإنه يجب فيه شيئا ما هما التقابض والتساوي إذا كان الجنس واحد أيا كانت الأفراد التي تحته وإن شيئا تسميها أنواع إذا أذهانكم متهية أشرح لكم قضية الجنس والفصل وال والنوع وال... هيك هو كلام مناطقة ما فيه كبير فائدة بس حتى تفهم شيء المراد بالجنس يعني الآن التمر يعتبر جنس أيا كان نوع التمر سواء كان خلاص أو سكري أو برني أو عجوة أو غير هذا هذا يعتبر جنس واحد حديث بلال سيأتي يوضح هذا فلا يجوز أن يبيع تمرا بتمر مع التفاضل لابد من التساوي حتى لو كان جيد حتى لو كان جيد صاع بصاع حتى لو كان حجم هذا التمر أكبر من هذا كالسكري أكبر من العجوة مثلا نقول حتى لو كان أكبر إلا طبعا الرطب بالتمر فهذا له حكم آخر في مسألة العراية بشروطها التي ذكرنا على رؤوس النخل فهذا مستثنى من باب الربا ولا الأصل أنه من الربا طيب فإذا التمر جنس مهما اختلفت الأصناف الداخلة تحته البر جنس، سواء كانت الأصناف التي تحته، أيا كانت لأنه تحت البر أنواع تختلف في جودتها وثمنها، وهكذا إذا وسعنا الدائرة في المكيلات، قلنا القهوة مثلا، حب البن، هذا مكيل ولا لا، ومطعوم، فعلى كذا يدخلها الربا، فالقهوة هذه البن تحتها أنواع. فنقول هي جنس واحد لا يجوز أن يبيع منها صاعا بصاعين مثلا لابد من التساوي ولا بد من التقابض وأما إذا اختلفت الأجناس في هذه الأنواع الربوية اختلفت الأجناس الآن صار عندنا ربا عفوا صار عندنا بر بشعير فعندئذ يجوز التفاضل ولكن لا بد من التقابض لا بد من التقابض فنبيع نبيع مثلا صاعا من البر بأربعة آنصع من الشعير يدا بيد يجوز هذا ولا ما يجوز يجوز ما في إشكال ليه لأنه اختلفت الأجناس اختلفت الأجناس فعندئذ لا إشكال كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد فهذه أصول في موضوع الربا وهذا أظن أسهل من التتبع للصور والأمثلة والجزئيات فهذا هذا ما له حد كل يوم تطلع أشياء جديدة فالحاصل إذا قلنا العلة الكيل والوزن كما يقول حنابلة فكل مكيل وموزون سواء كان مطعوما أو غير مطعوم فهو داخل في موضوع الربا منين أخذوا الكيل الوزن من الذهب والفضة منين أخذوا الكيل من الأشياء, من الأشياء الأخرى من قال بأن العلة هي الطعم كالشافعي رحمه الله قال الطعم كل مطعوم حتى لو لم يكن حتى ولا الآن هذه الأصناف الموجودة غير الذهب والفضة البر والشعير والتمر هذه كلها مطعومة قال العلة فيها الطعم إذن كل مطعوم يدخله الربا لو قلنا فقط العلة هي الطعم وفي الذهب والفضة الثمنية الثمانية. هذا عند الإمام الشافعي رحمه الله وعلى كل حال شيخ الإسلام من تيمي رحمه الله يقول بأن العلة في الذهب والفضة كونها ذهبا وفضة نعم. فلا يقاس عليها سائر المعادن فيجوز أن تبيع بلاتين ببلاتين متفاضلا أو أن تبيع بلاتين بذهب أو بلاتين بفضه مع التفاضل ومن غير التقابض أيضا لا إشكال في هذا لأنك بعت جنسا ربويا بجنس غير غير ربوي يقول باقي الأشياء هذه المذكورات في الحديث مثل الشعير والبر وكذا لأنها موصوفة بالكيل والطعم لا بد من الأمرين فعلى كذا على قول شيخ الإسلام خرجت سائر الموزونات سواء كانت مطعومات أو كانت غير مطعومات فيجوز أن تبيع حديد جيد بحديد ردي متفاضلا ويجوز أن يكون ذلك من غير تقابض يجوز أن تبيع حن جيد الصاع بصاعين ويجوز أن لا يكون هناك تقابض كل هذا لا إشكال فيه إذا قلنا إن العلة هي الكيل والطعم وأما الوزن فلا يلتفت فلا يلتفت إليه هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه وقول له وجه لأن الأحاديث الموجودة هنا إذا نظر إليها نعم يعني هذه الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم غير الذهب والفضة كلها مكيلة وكلها مطعومة ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا غير مطعوم يعني ولو واحدا من أجل أن يقال والله هذا مثلا يكون نظيرا لغيره لم يذكر إلا أمورا مطعومة فلما نظروا فيها قالوا نبقى على هذه الأوصاف فقط المستنبطة فالعلة مركبة عندهم لأن العلل منها ما يكون مفردا في الخمر علة مفردة هي الإسكار وفي هنا على من قال الطعم فهي علة مفردة ومن قال الكيل والطعم قال هي علة مركبة كما يقال في القصاص ما علة القصاص؟ قتل عمد عدوان من مكافئ ليس بوالد لاحظ خمسة أشياء فهذه يسمونها علة مركبة أوجبة القصاص طيب نعطيكم بعض القواعد في موضوع الربا من أجل أن يبنى عليها الأمثلة والصور الكثيرة كل شيء يحرم فيه ربا الفضل فإنه يحرم فيه ربا النسيئة دون دون العكس كل شيء يحرم فيه ربا الفضل فإنه يحرم فيه ربا النسيئة دون العكس مثل ماذا كل شيء يحرم فيه ربا الفضل يحرم فيه ربا النسيئة دون العكس ربا الفضل يحرم البر بالبر لا يجوز صاع بصاعين واضح هل يجوز أن يكون صاعا بصاع مع النسيئة يجوز ولا ما يجوز لا يجوز كل شيء يحرم فيه ربا الفضل فإنه يحرم فيه ربا النسيئة واضح ذهب بذهب متفاضل يجوز ما يجوز طيب متساوي مع عدم التقابض هل يجوز ما يجوز يحرم فيه ربا الفضل إذن يحرم فيه أيضا ربا النسيء ولو وجد التساوي فإذا ما وجد التساوي يعني تفاضل وأيضا ما في تقابض فهذا أشد لاحظوا الآن التحريم يتفاوت يعني قد يجتمع في المنع أكثر من وجه قد لا يوجد تقابض ولا تساوي يقول له صاعب صاعي من البر وأعطيك إياها بعد شهر عطني هذا الصاع اللي عندك أنا ما عندي شيء الآن ولا عندي نقود أنا بعطيك صاعين مكانه في وقت الحصاد صاع بصاعين لاحظ فهنا لم يحصل تقابض ولم يحصل ولم يحصل التساوي فهذا لا يجوز فما حرم فيه رب الفضل فإنه يحرم فيه لكن ليس العكس دائما الآن في الصور يحرم فيها ربا النسيئة لكن لا يحرم ربا الفضل لو أنه باعه صاعا من البر بأربعة آصع من الشعير مع التقابض يجوز يجوز هنا ما ليس هنا ربا فضل صح ولا لا لكن وجدت النسيئة فليس كل ما يحرم فيه ربا النسيئة يوجد فيه ربا الفضل هذا واضح ولا أزيد أمثلة؟ في إشكال؟ الآن لو أن هذا الإنسان باع صاعا من التمر بصاعين من البر مع التقابض يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز ما في إشكال؟ لاحظ في تفاضل لكن هنا اختلفت الأجناس فيجوز للإنسان أن أن يبيع هذا البيع مع التفاضل لكن لو أنه كان من غير التقابض يجوز ولا ما يجوز قال له الصاع تمر بصاعين بر لكن بعدين بعد شهر ما يجوز هل هذا ربا فضل ولا ربا نسيئة ربا نسيئة فما كل ما وجد فيه ربا نسيئة وجد فيه ربا الفضل لكن كل ما وجد فيه ربا الفضل فإنه يمكن أن يوجد فيه النسيئة نعم يمكن يعني الآن البر بالبر ولو كان متساويا هل يجوز التأجيل ما يجوز فالنسيئة من النساء أنساءه إنما النسيء زيادة في الكفر يعني إنساء الأشهر الحرم في التحريم يجعلون محرما في صفر نعم فهذا من الإنساء وهو التأخير فهذه قاعدة قاعدة أخرى إذا بيع مكيل بجنسه إذا بيع مكيل بجنسه وجب شيئان التساوي والقبض قبل التفرق إذا بيع المكيل بجنسه بر ببر وإن اختلفت الأصناف أقصد الأصناف يعني الأنواع الداخلة تحت البر البر جنس واحد تمر بتمر وإن اختلف نوع التمر فهذا جنس جنس واحد إذا بيع بيع مكيل بجنسه وجب شيئا التساوي والتقابض قبل التفرق وإذا بيع بغير جنسه وجب شيء واحد وهو التقابض وجاز التفاضل أعيد إذا بيع الربوي بجنسه وجب شيئا تقابض وتساوي بجنسه تمر خلاص صاع بصاع من السكري فهنا يجب التساوي ولا لا ويجب شيء آخر وهو التقابض وإذا بيع بغير جنسه تمر ببر وجب شيء واحد وهو إيش التقابض جيد طيب. على القول بأن, الـ بأن الـ الآن الربا يكون في الكيل والطعم الكيل والطعم الآن السمن مكيل ولا لا زيت الزيتون مكيل وهو مطعوم أيضا إذن يدخل فيه يدخل فيها الربا إذا حددنا العلة بهذا يدخل فيها الربا فما تعطيه تنكة من زيت الزيتون كما يقال عصرة أولى بتنكتين عصرة ثانية لابد أن يكون متساويا مع التقابض مع التقابض ما تقول له خذ هذه التنكة وعطني تنكتين مكانها إذا جاء الموسم القادم ما يجوز اجتمع فيه ربا الفضل وربا النسية طيب تنكى بثنكى ما يجوز واضح؟ قال له خذ هذه التنكى وأنت رايح البلدكم في فلسطين جب لي تنكى من عندكم هناك يجوز ولا ما يجوز ما يجوز مع التساوي لأنه هنا وقع ربا النسية إذا استوى إذا اتحد الجنس هنا لا بد من شيئين تقابض وتساوي فعندنا قاعدة كل مائع يجري فيه الربا فهو مكيل كل مائع يجري فيه الربا فهو مكيل هذا بأي اعتبار باعتبار أن ال الاعتبار الأصل أن هذي يعني حتى لو تغير عادة الناس مثل اليوم تغيرت بعض الأشياء وصار الناس يزنون البر وزنا ولا لا ويزنون الرز ويزنون هذا ال هل يغير من الحقيقة ولا ما يغير ما يغير لا يغير فإذا صاروا يزنون الزيت بالميزان لا يغير من حقيقة أنه أنه مكيل. أنه مكيل والكيل أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة فيرجع إلى هذا في الأصل ما هو اليوم طبعا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ولكن إذا لم يعلم الناس هل هذا كان موزونا أو مكيلا فمن أهل العلم يقول نلحقه بشبهه مما هو مكيل عندهم أو موزون ومن أهل العلم يقول إن لم نعلم هل هو مكيل عندهم أو موزون يرجع فيه إلى العرف في البلد المعين وهذا القول له وجه يرجع إلى العرف في البلد المعين هم يكيلونه ولا يزينونه من عادتهم أنهم يكيلونه إذن يدخل فيه الربا وإن كانت من عادتهم الوزن إذا قلنا الربا ما يدخل في الموزونات فيخرج من دائرة الربا لاحظتوا كيف موضوع الربا يتداخل ويتشابك وتجد هذا يقول بالجواز وهذا ولذلك تختلف الفتاوى وهذا أمر طبيعي جدا والصحابة رضي الله عنهم زيد بن أرقام تعرفون فللأسف ضحية هذا تكون العوام في عصر الفضائيات لأنهم لا يميزون ولا يعرفون ما أخذ الخلاف من أين نشأ ومساكين يتحيرون ويقولون كيف يحصل مثل هذا حيرتونة لكن لو أخذوا بهذه الوصية النبوية فدعوا الربا والريبة لاستراحوا نعم إذا القاعدة عندنا كل مائع يجري فيه الربا فهو فهو مكيل قاعدة أخرى إذا تساوى الكيل والوزن إذا تساوى الكيل والوزن صح بيع المكيل بجنسه كيلًا أو وزنا وإلا فلا إذا تساوى الكيل والوزن صح بيع المكيل بجنسه كيلا أو وزنا وإلا فلا من يعيدها نعم إيه نعم إذا تساوى الكيل والوزن صح بيع المكيل بجنسه كيلا أو وزنا ما معنى هذا الكلام الآن نحن قررنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيل كيل أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة من أهل العلم من يقول إنه لا يجوز بيع المكيلات وزنا يعني البر مكيل لا يجوز أن يباع وزنا تقول كيلو بكيلو واضح والتمر ما يجوز تبيع سكري كيلو بسكري بخلاص كيلو لابد من الكيل الكيل الكيل طبعا بالصاع المكاييل معروف أوعية أما الوزن فهو يختلف في الميزان له كفتان له مثقلات ومعايير معينة هذا أمر معروف الفرق بين الكيل والوزن من أهل العلم يقول المكيل أصلا اللي في أصله مكيل لا يجوز أن يباع بجنسه وزنا ما تأخذ تمر وتبيع وتزنه بتمر آخر كيلو كيلو ولو كان متساويا لا بد أن ترجعه إلى أصله تقول صاع بصاع مد بمد لاحظتم؟ لماذا يقولون هذا؟ يقولون هذا هو الأصل المعتبر والنبي صلى الله عليه وسلم قال كيل كيل أهل, كيل أهل المدينة هو وزن وزن أهل مكة وقالوا هذه أبواب ربا وتدخل عندنا ذرائع في الربا ودعونا على الأصل ولا نخرج منه والأقرب الله تعالى أعلمه اختيار شيخ الإسلام تيمي رحمه الله أنه إن حصل التساوي وبناء عليه هذه القاعدة هذه القاعدة ما تتمشى مع قول من ألزم بالأصل أن يرجع إلى الكيل في المكيلات دائما والوزن في الموزنات دائما لكن على القول الأرجح أنه إن تحققنا التساوي تماثل بالوزن في المكيلات فإنه يجوز واضح؟ لا سيما أنه أحيانا يتعذر في المكيلات تحقق التساوي لأمور عارضة لأمور عارضة مثل إيش الآن التمر مكيل فإذا أخذنا صاعا من التمر ونريد أن نبيع بصاع آخر من التمر مع التقابض لكن هذا الصاع الثاني نريد أن نبيعه مكبوس الآن نريد أن نقدر صاعا ما هو أنه قدر وانتهى وعرفناه وكبس لا عندنا تمر مكبوس نبغى نطلع منه صاع كيف نستطيع نحطه في الصاع يمكن هذا مضغوط فمثل هذا يكون أثقل والتمر اللي فيه أكثر فإذا ماذا نصنع به نزنه فإذا وزنناه تحققنا من التساوي البر مكيل إذا وزننا ببر نتحقق التساوي لكن أحيانا قد لا نتحقق من التساوي فعندئذ نقول لا بد من الكيل لا بد من الكيل واضح وهناك أشياء تختلف فيها أنظار أهل العلم مثل لو تحول عن صفته وهذا نوعان الآن هذا البر صار دقيقا البر قد يطحن طحنا خفيفا فيكون يقال له إيش جريش يكون حب مكسر ما هو طحين فهنا إذا بعته صاع بصاع هل تتحقق من التساوي يمكن ولا ما يمكن ما نتحقق من التساوي لكن لو وزنناه يمكن أن نتحقق من التساوي لكن لو جعلناه دقيقا هذا الصاع أو قدر أردنا النبيع الآن واحد يقول أنا عندي بر أبغى دقيق أبي مطحون فأعطاه هذا صاعا من الدقيق هل هنا يمكن صاع بصاع يأخذ الصاع ويعبيله إلى آخره من الدقيق ثم بعد ذلك يستخرج هذا الدقيق ويحط فيه بر مكانه يعني هل يتحقق هنا التساوي ولا أن هذا اللي صار دقيق سيكون أثقل ولا لا فهنا لكن لو أنه وزنه لو وزنه فهنا يمكن يقال يتحقق التساوي إلا, من نظ... إلا عند من قال من أهل العلم إنه إذا طحن فإنه يتطاير فينقص اللي هو هذا البر، فما تحققنا التساوي، لكن هذا لا يخلو من إشكال، لأنه هو إنما أعطاه ملكه يا وانتهى تبايع معه حب، فكونه يتطاير عنده فيما بعد لطحنه، هذا هذا أمر آخر لا لا يرجع لل لأصل البيع، لكن الآن تحققنا التساوي بالوزن، الكلام واضح ولا فيه إشكال، ها؟ طيب. الآن هذه جملة من القواعد طيب لو تغيرت هذه الأصناف أو خلونا نكمل في القواعد إذا جهل التساوي إذا جهل التساوي فهذا كالعلم بالتفاضل ولذلك ممكن نقول قاعدة الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل يعني لو جاء واحد قال والله هذا قريب من هذا واضح؟ خلق الدر لك يا تقدير يصلح هذا نحن لم نتحقق التساوي فهو كالعلم بالتفاضل ولهذا قلنا في مسألة العراية أنها من الرباء لأنها بالخرص لكنها استثنيت من باب الإرفاق وهذا من محاسن الشريعة فالعلم الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل ينزل منزلة لابد من التساوي نعم طيب طبعا فيه بالنسبة لهذا الحديث والبر بالبر إلى آخره والشعير بالشعير والحديث الذي بعده لا تبيع الذهب بالذهب لاحظ هناك الورق الذهب بالورق فهنا هناك في الحديث اختلف الجنس مع اتحاد العلة مع اتحاد العلة وهنا اتحد الجنس لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل فإذا جمعنا بين هذا وهذا قلنا إن بأن ما وجد فيه العلة ما وجد فيه العلة مع اختلاف الجنس يجب فيه التقابض ومع اتحاد العلة والجنس يجب التقابض والتساوي فهنا قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل مع مع إيش مثلا بمثل مع التقابض ولا تشف بعضها على بعض هذه التساوي تشف يعني لا تفضل بعضها على بعض فذكر الأمر يذكر الشرطين في الحديث لاحظ مثلا بمثل لا تشف بعضها على بعض ولا تبيع منها غائبا بناجس هذا الشرط الثاني في آخر الحديث ذكر هنا في أوله الشرط الأول وهو التساوي وفي آخره ذكر الشرط الثاني وهو التقابل طيب قال ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع منها غائبا بناجز وفي لفظ إلا يدا إلا يدا بيد وهذا بمعنى لا تبيع منها غائبا بناجز قال وفي لفظ وهذا اللفظ عند مسلم إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء سواء بسواء فعلى كل حال تبقى هذه الأصناف نعم التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قطعا الربا داخل فيها ويبقى ما عداها أدخله بعض أهل العلم من باب القياس والإلحق بالعلة أن العله موجودة على اختلاف بينهم في هذه العله فالفي حديث عبادها بن الصامت رضي الله عنه في صحيح مسلم ذكر الأصناف سردا هنا في الحديث حديث أبي سعيد رضي الله عنه ذكر الذهب والفضة وهناك ذكر الشعير والذهب والفضة والبر وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد هذا الحديث من أجمع ما روى في موضوع الربا لكن المصنف ما أورده لأنه ليس على شرطه أخرجه مسلم فقط واضح يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شيتهم إذا كان يدا بيد يعني مع التفاضل بر بشعير متفاضلا يدا بيد لكن لو أنه خرج عن نطاق هذه الأصناف عند من يقول أصلا أن الربا لا يجري إلا فيها أو عن عل عما عن يشترك معها في العلة عندما من يقول العلة مثلا الكيل والطعم فلو جاء صنف آخر يعني الآن ال... لو أنه باع برا قر بر بسمنت يجوز لما يجوز يجوز متفاضلا وأيضا وبنسيئة لو باع البر بالحديد يجوز مع التفاضل ومع لو باع البر بالحنة أو الشعير بالحنة مع التفاضل والنسيئة فإن ذلك فإن ذلك يجوز طيب في الأموال الربوية إذا اختلفت العلة والجنس يجوز لما يجوز الأمران يجوز العلة مع الجنس الآن فضة ببر يجوز التفاضل ولا ما يجوز ما يجوز التفاضل يجوز التفاضل وهل يجوز النسيئة تجوز النسيئة يقول له خذ هذا الدينار من الذهب وعطني فيه بر الآن بمنعنا على إيش الأسباب السلم اللي تكلمنا عنه هو يعطيه نقود ولا لا ثم يأخذ من هذا البر في وقت الحصاد يعطيه نقود ويأخذ منه التمر في وقت الحصاد الآن الدنانير يدخلها الربا ولا لا والبر أو التمر يدخله الربا طيب هنا لماذا جاز التفاضل وجاز أيضا النسيئة ليه الجنس اختلف ولا لا وأيضا العلة اختلفت هناك قلنا مثلا الثمانية أو النقدية أو كونها ذهب فضة وهنا مطعوم ومكيل لاحظتم كيف؟ ولهذا بعض الإخوان يسأل أحيانا يقول طيب كيف حنا نشتري أحيانا بالدراهم نشتري هذه الأشياء الربوية نشتري بر ونقول له نعطيك بعدين قيمة البر عطني كيلو بر وأنا لك بعد أسبوع في نهاية الشهر عطنا هذا الكيس من الرز إذا قلنا العلة هي الكيل والطعم وكذلك من قال الاقتيات فالرز أيضا يدخله يدخله الربا العدس الفول الذرة كل هذه الأشياء يدخلها الربا واضح بحسب العلة بحسب العلة طيب انتهى الوقت هذا الحديث الذي بعده وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أين هذا قال بلال كان عندي تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك أوه, أوه عين الربا لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتري به نعم هذا الحديث صريح في تحريم ربا الفضل هذا الحديث ليس لا تعلق له بموضوع النسيئة هو خاص بموضوع ربا الفضل ولذلك فإن حديث لا ربا إلا في النسيئة حديث مسأمة بن زيد الذي بنى عليها ابن عباس رضي الله عنهما قوله يجاب عنه بمثل هذه الأحاديث كما في قول الله عز وجل قل لا أجد فيما أحي لي محرما مع قوله صلى الله عليه وسلم ألا ويحرم عليكم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وكذلك الحمار الأهلي فهنا النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأن هذا عين الربا مع أنه بالتقابض ما في نسيئة تمر بتمر فقوله صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا في النسيئة يضم إليه هذا الحديث وتجمع الأحاديث ويستخرج من ذلك الحكم يعني قوله صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا في النسيئة يدل على جوازه في الفضل من باب المفهوم وليس من باب المنطوق عند كثير من أهل العلم يسمونه مفهوم الحصر جيد؟ أو النفي والاستثناء وهو يدل على الحصر فهو أعلى أنواع الحصر نعم ومن أهل العلم نزله منزلات المنطوق ويليه القصر والحصر بإنما لكنه يبقى مفهوم والمنطوق مقدم على المفهوم وهذا الحديث دل بمنطوقه على تحريم ربا الفضل وذاك دل بمفهومه على تحريم ربا النسيئة لا ربا على تحريم ربا الفضل لا ربا إلا في النسيئة هذا منطوق ذاك الحديث لا ربا إلا في النسيئة ومفهومه أنه يجوز في معدة النسيئة ويهما أقوى المنطوق ولا المفهوم المنطوق أقوى وعند التعارض يقدم المنطوق أطعا فهذا الحديث ناطق مصرح بتحريم ربا الفضل الآن يبقى عندنا الآن هنا لاحظ تمردي باع صاعين بصاع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عين الربا لاحظ عين الربا لا تفعل ولكن إذا أردت أم تشتري فبع التمر علمه الطريقة التي يتوصل بها إلى المطلوب يبقى الكلام قبل أن نجاوز هذا إلى الكلام على الصرف في بعض القضايا المتعلقة بالربا مثل فروع هذه الأجناس البر والشعير والتمر وما أشبه ذلك يعني البر إذا جعلها خبزا أو حول إلى ثريد يجوز أن تبيع ثريد بثريد تقول خذ هذا المد من البر واعطني أربع خبزات مكانه يجوز ولا ما يجوز لاحظ الآن فروعها اللي هي الدقيق أو الخبز أو الثريد أو الجريش نعم أو حتى ما صنع منه الجريش والهريسه والأشياء هذه هل يجوز أن نبيعها بمشاركة؟ بر مثلا أو لا يجوز لأن تحولت إلى شيء آخر فالكلام في هذا مبني على قضية أو على أصل وهو هل تتحول إلى أجناس مستقلة واضح هل تتحول إلى أجناس مستقلة أو تبقى تابعة لجنسها وأصلها الأول الآن الخبز هل نقول هو تابع للبر وخلاص لا بد فيه من تحقق التساوي تماثل وأن يكون يدا بيد ولا نقول هو جنس آخر يجوز فيه التفاضل فمن أهل العلم قال إنها إذا تحولت هذا التحول فإنها تكون لها أحكام الأجناس المستقلة وعندئذ يجوز يجوز فيها التفاضل لأن التساوي أصلا لا يتحقق الآن لو جينا نبغى نجعل الخبز مكيل هل يمكن تحط صاع وتحط فيه خبز ما يجي هذا وتبغى تقيسه بصاع من البر ما يمكن ثم لو أردت أن تزنه هل يمكن يتحقق التساوي بالوزن ما يمكن لماذا لأنه دخل فيه أشياء ثانية الآن هذا عجن بالماء ثم وضع في النار فيتأثر بهذه الأمور واضح فال... فعلى كل حال الحنابلة يرون أن... أنها تابعة لأصولها ولذلك يراعى عندهم فيها ما يراعى في الأصول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ما خرج منها عن كونه قوتا فإنه لا يجري فيه الربى لأنه يعتبر قوت قوت مثل ماذا الآن لو جئنا بهذا البر وصنعنا منه مثلا كعكة هل كعكة قوت ليست بقوت بهذا الاعتبار عنده لا مانع أن تبدل هذه الكعكة ب... أو تعطيه صاعا من البر وتقول لعطني هذه الكعكة في مكانه باعتبار ما تحولت إلى شيء آخر ليس ليس بقوت نعم. فعنده يخرج عن الربوية نعم ف فإن لم يخرج عن كونه قوتا فإنه يبقى تابعا فإنه يكون عنده جنسا مستقلا لا يكون تابعا لا يكون تابعا لأصله لكن هذا اللي ما صار قوت عنده ما له علاقة مع موضوع الرباء واللي تحول إلى شيء آخر كالخبز هو يرى أنه ليس ليس تابعا لأصله بل هو جنس مستقل يجوز فيه يجوز فيه التفاضل لاحظتم طيب أنا كان ودي نقرأ إلى آخر الباب لكن أراكم كأنكم تعبتم طيب لعلنا نتوقف حتى الأسئلة ممكن نتركها قلتوا ونقرأ أنا لا أريد أن أشق عليكم لكن كأن يرى يعني بدأ عليها على كل حال موضوع الربا يحتاج إلى شيء من ال يعني يحتاج إنسان يتأمل فيه ويقرأ وهو متداخل كثيرا لكن لعل الأسئلة ما تكون كثيرة أنا أشوف إلا ورقة واحدة بل يقول ما حكم دفع مبلغ معين كعربون عند الشراء سيارة حتى تطلبها حالة السيارة من بلدها ثم يدفع تطلبها وكالة السيارة من بلدها ثم يدفع الثمن كاملا عند استلام السيارة مع العلم أنه ممكن يرتفع السيارة حسب ارتفاع العملة عند... هل تكلمنا عن مسألة السلم هذه السيارة غير معينة هو ذكر أوصاف معينة يبغى سيارة وصفها كذا وكذا وكذا السلم كل مدى ويشترط فيه لابد أن يكون إيش لابد أن يكون يدفع القيمة كاملة طيب الآن الصورة اللي عندنا هو يبغى اللي اللي يدفع له الثمن هل هذا الإنسان هو الذي يورد السيارة يملك السيارة ولا هو إنسان يريد أن يشتريها له يطلبها يشتريها ثم بعد ذلك يبيعها له فإذا كان يبيع ما لا يملك فهذا لا يجوز واضح يريد أن يشتريها له يعني يوقع البيع على شيء ليس عنده ثم يقول نشتري سيارة ونأتي بها لك وتدفع عربونها الآن هذا ما يصلح بهذه الطريقة لكن إذا كان وكيلا للمصنع شركة لتملك السيارات هذا وكيل فقط فعند هذا يكون عقد سلم بس لابد أن يدفع الثمن كاملاً ما يصلح أن يدفع جزء من الثمن لأن يُعتبر اعتبرناه سلم لابد فيه من إينام طيب يقول شراء بيت بالتقسيط عن طريق البنك أو الشركات بزيادة أربعة في المية أو خمسة في المية من الثمن الحقيقي يحددون مبلغ القسط على حسب المرتب فهل يجوز هذا هؤلاء إذا كانوا يعني يملكون السيارات أو يملكون البيت عندهم ويبيعونها للناس بهذه الطريقة فيمكن أن يقال هذا إذا اضطر الإنسان إليه أنه لا إشكال ومن أهل العلم يمنع من هذا أصلا أما إذا كان لا حدد البيت اللي تبي ونذهب نشتريه ثم بعدين انقصطه عليك فهذه أشبه ما تكون باللفة والحيلة على الربا والله تعالى أعلم ومن أهل العلم أن يجيز هذا على كل حال يقول بنك الراجحي يعد بنك إسلامي في البلد ويقر التورق للسيارات أن يعطي سيارة قمتة أربعين ألف ويحوزها ثم يأتي المشتري على الرصيف أو كذا مثلا بعد حيازتها فيشتريها بهذا المبلغ تبقى أربعين ألف ريال وترد للبنك ثمان واربعين ألف إلى آخر إباقصار بقيمة ألفين بالشهر كنت ماشي على كل حال إذا كان الإنسان يشتري من السيارات التي عندهم الموجودة عندهم ثم يأخذها يحوزها ثم يبيعها لطرف آخر فهذا إذا اضطر الإنسان إلى مثل هذا فهو أهوى من الصور الأخرى التي الدين ليس بالشيء السهل ومسألة أيضا هذا البيع بالتقسيط من أهل العلم المنع منه ثم أيضا هو حينما يشتريها بهذا الثمن الأكثر من العادة ثم يبيعها بأقل من سعر النقد هو أشبه ما يكون ببيع المضطر وبيع المكره وقد كرهه بعض أهل العلم الشراء منه فالشاهد أن هذه الأمور مجتمعة إذا اضطر الإنسان فهذا أسهل من الأشياء الأخرى التي يتعامل بها الناس أما أنه يحدد لهم السيارة يذهبون يشترونها فهذا فهذا حيلح الربا وإن كانوا يفعلونه وما كانوا يفعلون هذا من قبل ثم صاروا يفعلونها بعد ذلك ما كانوا يفعلونها